على جلوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهم أو أباء بعولتهن. أو أباء إبوعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء إبوعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نساءهن، أو نساءهن.